فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 أي من نحسات لنزيقهم، لنزيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم، فاستحب العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجيين الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله لن يعرفهم يزعون حتى إذا ما جاءوا ها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ